الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه وسن بسنته ولعب دعوته إلى يوم الدين أما بعد حديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رب رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم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 قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا الحديث بالصحيحين الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشه رضي الله تعالى عنها القاسم بن محمد ابن ابن ابي بكر وهو احد احد الفقهاء السبعه من هم الفقهاء السبعة؟ طيب هذا سؤال له جواب ان شاء الله. من هم الفقهاء السبعة؟ يعني لو احد ياتيني ببحث مختصر تذكر فيه الفقهاء السبعة لا يزيد الكلام عن كل واحد منهم عن صفحة واحدة شيء من ترجمته شيء من سيرته بحيث لا تزيد عن صفحة واحدة وهذا الحديث ذكرنا من قبل أنه من الحديث التي عليها مدار الدين كما ذكر بعض اهل العلم حديث انما العمال بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكذلك أدخل حديث الدين النصيحه من ضمن الاحاديث وأدخل حديث حديث ابن مسعود وهو ان احداكم يجمع خلقه في بطن امه وأدخل ايضا حديث ابي ثعلبه الخشني ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وهذا كله ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى عليه في شرحه لاول حديث من احاديث الاربعين وهو حديث انما الاعمال بالنيات لان حديث انما الاعمال بالنيات هذا ميزان للاعمال في باطنها وهذا الحديث حديث عائشه ميزان للاعمال في ظاهرها والاعمال إما حلال وإما حرام، إما عمل ومرت بفعله وإما عمل ومرت بتركه واجتنابه. وهذا هو حديث الحلال بين والحرام بين، هو الحديث السادس بعد ذلك، حديث النعمان الماجد. فالاعمال إما أن تكون مأمور بفعلها أو مأمور بتركها وهذه الأعمال إما أن تفعلها خالصة لله رب العالمين فهذا حديث عمر إنما نعمل بالنيات وأن تفعلها على السنة وهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي نعنا اليوم فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله فكل من احدث في دين الله ما لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من الدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وفي بعض الفاضي وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا عند أحمد مسنده مسلم في صحيحه وزاد النسائي بسند جيد وكل ضلالة في النار ففهم من هذا الحريف أن كل عمل ليس على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود ويدل بالمفهوم على أن كل عمل على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير مردود وهنا أقول لك بأن النصوص الشرعية لها منطوق ومفهوم لها منطوق ومفهوم هذه مساله متعلقه بالاصول لها منطوق ومفهوم فهذا الحديث دل بمنطوقه على ان كل عمل ليس على امر الله وامر رسول الله فهو مردود ودل بمفهومه على ان كل عمل على امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو غير مردود والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا المقصود بالأمر هنا هو أمر الدين لماذا نحتاج إلى فهم هذا المعنى لأننا عندما نقول معنى قوله ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه ديننا ليس على أمر ديننا خرج من ذلك ما يتعلق بامور الدنيا فليس مقصودا بالحديث واضح لماذا قديما عندما كانت البدعه هي الظاهره والسنه خافته واهلها قليل كان الصدام بين السنه والبدعه ونحذر الناس من هذه الاعمال لانها بدعه فكان العام يقولون كل شيء بدعة بدعة بدعة, بدعة, بدعة, بدعه بدعه بدعه هكذا كانوا يقولون طيب يا اخي السياره بدعه القطار بدعه المراوح بدعه وبداوا يقولون السنيه يحرمون السيارات ويحرمون الهواتف ويحرمون الثلاجات ويحرمون المراوح لماذا يقولون هذه بدعه طب مين؟ طيب ما لم تكن موجوده ايام النبي عليه الصلاه والسلام اذا هذه بدعه اذا هي ضلاله يعني هي في النار نقول لهم لا نحن لم نقل بذلك وانما النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال ليس عليه امرنا يعني ليس عليه امر ديننا ليس عليه ديننا فالكلام هنا فيما تعلق بامور الدين وليس بامور الدنيا حتى تفصل بين المسالتين وتقيم عليه الحجه وتبين له الحجه وتبين له ان ديننا ليس على هذا الفهم الذي فهمه هذا الرجل فنقول له لا يا اخي المقصود بالحديث هنا ما يتعلق بامر الدين في العبادات والمعاملات وغير ذلك اما امر الدنيا فهو يرجع الى الاصل قد يكون بدعه حسنه قد يكون بدعه سيئه فتقسيم البدع الى بدعه سيئه وبدعه حسنه هذا فيما يتعلق بامور الدنيا أما في أمور الدين فكل البدع ضلالات كل البدع ضلالات يعني لا يوجد في الدين بدع حسنا نعم لا يوجد في الدين بدع حسنا وإن البدعة في الدين وإن كان ظاهرها حسنا لكنها في الحقيقة ضلاله أو بحثت فيها وفصلتها ورددتها إلى قواعد الدين ستحكم علي في النهايه بأنها ضلالة وإن كان الظاهر أنها حسن. مثال عندما تقول بأن الرجل زاد في صلاته ركعتها ماذا زاد في صلاته زاد ركعتها ماذا يعني هذا يعني أن فيها ركوع وفيها سجود وفيها تلاوه وفيها ذكر في استغفار فيها تسبيح هذا في الظاهر شيء حسن ام شيء سيء شيء حسن هو في الظاهر حسن لكنه في الحقيقه ضلال كيف يكون هذا ضلال لانه تشريع شيء لم يأذن به الله جل وعلا فيه استدراك على الشارع في استدراك على النبي عليه الصلاه والسلام كانك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه خان عهدا بالله او انه كتم شيئا من الدين او كتم شيئا من الخير الذي يحتاج الناس اليه فهو ان كان في الظاهر حسنا لكنه في الحقيقه ضلال وهكذا عندما تحاور مبتدعا جاء بشيء في الدين غير مشروع، لابد أن ترده إلى هذا الأصل. إذا اعترض عليك، فقال لك هذه المروحيات وهذه المكيفات وهذه الكهرباء تقول له لا هذه أمور الدنيا، أما أمور الدنيا نقول لا النبي قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أما أمور الدين نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالدين الذي أكمله الله لنا اليوم أتمنت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم من الإسلام دينا تذكر له الآثار الواردة عن بعض الصحابة وعن بعض السلف في كمال الدين فإذا ما استقرت عنده هذه القاعدة تنتقل بعد ذلك مبينا له موضحا له أنك عندما تزيل في العباده في عددها أو في كيفيتها أو في صفتها أنك قد اضفت شيئا للشريعة لم يكن موجودا وكأنك بهذا تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد لنا الخير فكتم عنا هذا الخير فهل أنت تقر بذلك يقول لك لا فعندئذ قد ألزمته الحجة ثم تبين له بأن الشريعة فيها من المشروع ما نعجز عن الاتيان بك فلما عندئذ تترك تقصر في المشروع الذي لا خلاف عليه وتنشغل بغير المشروع وكأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وضعت هذه المسألة فالمراد إذن بقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا ان ليس عليه أمر ديننا وهذا فيه إشارة إلى أن جميع أعمال المكلفين ينبغي أن تكون داخله تحت أحكام الشريعة وأنه ينبغي أن تكون أحكام الشريعة هي الحاكمة على أعمال الناس لا أن تكون أعمال الناس هي الحاكمة على الشريعة وهذا هو الفارق بين من يعظم النصوص ويعظم المنقول ويحترم الأمر والنهي وبين من يقدم المعقولة على المنقول من يقدم العقل على النقل يقدم الرأي على الدين يجعل الأحوال التي تجري في دنيا الناس حاكمه على الشريعة ويبدأ يغير في مدلولات النصوص الشرعيه على حسب المستجدات كما هو واقع في هذه الاحداث التي تمر بالأمة فالاصل اننا نرجع الى النصوص ونجعل النص حاكم على هذه الاحداث لا ان نجعل هذه الاحداث حاكمه على النصوص فان قال الفتوى تغير بتغير الازمان وتغير المكان نقول هذا صحيح فالنص الشرعي واحد لا يتغير ولا يتبدل النص الشرعي واحد لا يتغير ولا يتبدل فنحن ننزل النص الشرعي على الواقع المناسب له فيكون الحكم طيب إذا كان هذا الواقع غير موجود أو إذا كان هذا الواقع متغير أو تغير ماذا نفعل؟ ناتي بالنص الشرعي الاخر الذي يتناسب مع هذا الواقع لا اننا نغير مفهوم النص الشرعي تبعا لتغير المكان والزمان فيكون النص الشرعي الوبه اليوم نوجهه هكذا وغدا نوجهه هكذا وبعد غد نوجهه هكذا على حسب المتغيرات التي تقع في الناس وهذا الخلل الذي وقع فيه كثير من إخواننا أنهم كانوا على مبدأ وعلى منهج في مسائل معينة ثم اليوم يتغيرون فيها لما؟ لماذا تغيرت؟ لماذا تغيرت القواعد والأصول التي كنت أنت عليها؟ وهذا من الخلل في التلقي والخلل في معالجة الوقائع التي تقع في دنيا الناس واضح؟ الأعمال التي يعملها الإنسان إما عبادات وإما معاملات أما العبادات ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله فهو مردود على عامله أي عمل في أصله ليس مشروعا مردود على فعله حتى لو كان هذا العمل من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا حتى ولو كان عملا تعبديا صلاة أو صيامه أو ذكرا إذا كان في أصله غير مشروع وهو مردود على فاعله فكل عمل لم يجعله الله جل وعلا قربة وطاعة تقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا فهو باطل مردود مثال كما ذكر اهل العلم كمن يتقرب إلى الله جل وعلا بسماع الأغاني من يتقرب إلى الله جل وعلا بالرقص كما فعل أو يفعل بعض المنحرفين من الصوفية كحال الذين كانوا يطوفون بالبيت وقال الله جل وعلا بشأنهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فتقربون إلى الله جل وعلا بالمكاء والتصدية بالصفير والتصفيق فتقربوا إلى الله جل وعلا بعمل ظنوا أن فيه قربة لكن الله لم يشرعه لم يجعله الله قربة وهو مردود على فاعله بالكلية كذلك هناك من العبادات ما يكون قربة في موضع ولا يكون قربة في موضع يكون قربة لله جل وعلا في موضع ولا يكون قربة في موضع فأنت تلتزم بهذه العبادة في موضعها ولا تغير فيها ولا تبدل مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الرجل وهو أبو إسرائيل راه النبي عليه الصلاه والسلام قائما في الشمس فسال عنه وقلت له يا رسول الله انه نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وان يصوم إذن هو يصوم هذه عباده ويقوم ولا يقعد جعل مع هذه العباده هذا الوصف انه يقوم ولا يقعد ولا يستظل بل يقف في الشمس أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقعد ويستظل وان يتم صومه، فاقره على المشروع وهو الصيام ثم نهاه عن غير المشروع وهو القيام بلا قعود وان يقف في الشمس ولا يستظل طيب هذا القيام وتعرض الشمس في موضع اخر مشروع في موقف الحج في موقف عرفات فالبروز للشمس والقيام مشروع وهو من العباده التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا إذن هذا القيام وهذا البروز للشمس مشروع في موضع وغير مشروع في موضع فأنت تفعله في الموضع المشروع ولا تفعله في الموضع غير المشروع واضح؟ كذلك الصيام عبادة تتقرب أو به أو إلى الله جل وعلا يأتي رجل ويصوم يوم العيد تصبح عبادة ليست بعبادة لأنه صام في زمان لا يشرع فيه الصوم مع أن الصوم في أصله مشروع، فجاء بعبادة على غير الوجه الشرعي فيكون العمل مردودا ولا أجر له عندئذ واضح؟ وهناك من الأعمال أصلها مشروع أصلها مشروع وهي قربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا لكن الإنسان قد يدخل فيها ما ليس منها أو يخل بشيء منها يفسد هذه العباده عمل في أصله مشروع كالصلاة هذه عبادة المشروعة قد يخل الإنسان بشيء من هذه الصلاة أو يدخل فيها ما ليس منها. ما عند عندئذ الجواب ننظر إلى الشيء الذي أخل به وننظر إلى الشيء الذي أدخله فيها فإن أخل بشيء من شروطها وأركانها فالعمل باطل مردود وان اخل بشيء ليس من شروطها واركانها فالعمل ليس مردودا لكن ينقص الاجر مثال الصلاه من شروط صحتها الطهارة اخل بالطهاره والطهارة شرط من شروط صحه الصلاه فما الحكم عندئذ اخل بشيء هو شرط من شروط صحتها اذن العمل باطل مردود اخل بركن من أركانها بالركوع بالسجود بقراءه الفاتحة فهذا ركن من أركان الصلاة اخل به فيكون العمل مردودا واضح؟ طيب ترضى وعندما ترضى زاد في وصل الوجه فغسل الوجه أربعة غسل اليدين أربعة فمضمض خمس مرات إذن أدخل في هذه العبادة شيئا زائدا لكنه لم يخل بشروطها ولا بأركانها فنقول ما زاده مردود عليه والعبادة صحيحة فهذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر فيه بأن كل عمل ليس على هديه ولا على سنته ولا على شرع الله جل وعلا فإنه مردود على فاعله مردود على فاعله وأن الشرع فالتم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا من الخير إلا وعلمنا إياه كما قال اليهود لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرائط وفي اثر ابي ذر لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب بجناحي في السماء الا وقد ذكر لنا منه علم اشار الى ان ما يقرب الى الله جل وعلا قد اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام لم يتركه شيء ما ترك شيئا أن الى إلى الله إلا وأمرتكم به وما ترك الشيء أن يبعدكم عن الله إلا وأنهايتكم عنه أو معنى الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم والآية الصريحة في سورة المائده يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ان لم تفعل فما بلغت لسلسل والآية الأخرى اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لكم الإسلام دينا فالشريعة كامله وما يقرب إلى الله جل وعلا محفوظ لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا وقد بينه وتكره لنا فمن زاد في العبادة ما ليس منها فقد تعدى واساء وظلم كما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد في الوضوء على خلافه مرات فقال من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم وهذه الاعمال التي توافق الشريعه فانها لابد ان توافق الشريعه في سته امور لابد ان توافق الشريعه في السبب وفي الجنس وفي القدر يعني في المقدار وفي الكيفية وفي الزمان وفي المكان واضح؟ هذه أوجه الموافقة أن يكون العمل موافقا للشريعة في السبب بمعنى أن الإنسان يفعل ويتعبد لله جل وعلا لعبادة لسبب لم يجعله الله ولا رسوله سببا مثال رجل كلما دخل بيته يصلي ركعتين وجعل ذلك سنة. فهذا عمل مردود مع أن العمل في أصله مشروع الصلاة في أصلها مشروعة لكن جعل هذه العبادة مقترنة بالسبب. ننظر إلى هذا السبب هل هذا السبب جعله الشارع سبباً أم لا؟ فإن كان الشارع قد جعل هذا السبب سبباً فالعبادة مقبولة مشروعه أما إذا لم يجعلها الشارع سبباً فليست بعبادة مشروعه واضح؟ بهذه الصورة الأولى هذا وجه الأول أن يكون العمل موافقاً للشريعة بالسبب الامر الثاني ان يكون موافقا للشريعه في الجنس كيف يالي ذلك يالي الشر يالي جعل للاضحيه أجناسا معينا وهي بهيمه الانعام الغنم او البقر او الابل جعل جنس الاضحيه من هذه الاصناف لو جاء رجل قال أنا أضحي على دجاجة أضحي على دجاجة أضحي على فرس يقبل منه أم لا يقبل أصل العمل مشروع وهو الأطفية لكن الجنس ليس مشروعا فعمله عليه مردود لكنه لو ذبح الفرس وجعله طعاما وتصدق به يجوز ام لا ها يجوز لو ذبح الدجاجة وتصدق بها أو أطعمها لاخوانه يؤجر أم لا يؤجر في هذا الموضع على هذه الصورة أقصد يؤجر لكن على الصورة الأولى لا تقبل منه فعمله عليه مردود فلا بد ان يوافق الجنس الذي جاء الشرع بجعله جنسا للاضحيه الوجه الثالث ان يكون العمل موافقا للشريعه في القدر يعني في المقدار مثال لو ان رجلا توضى كما ذكرت لك وتوضأ اربعا أو خمسا فهنا جاء بقدر زائد على المشروع فهذا الزائد مردود عليه وإن كان الوضوء في أصله مشروعا فلابد أن توافق الشريعة في القدر يعني في المقدار في العدد لا تزيد ولا تنقص، واضح؟ إلا ما جاء الشريعة بأنه يجوز فيه أن تنقص. كالوضوء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثة، وثبت عنه أنه نعم، أن بعض الأعضاء يجعلها مرة وبعضها ثنتين وبعضها ثلاثه الوجه الرابع ان يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية في الكيفية يعني في الصفة كيف ذلك؟ لو أنا رجلا جاء ليصلي فركع قبل أن يسجد اصاب مخطأ أصاب؟ لو أنه عكس، فسجد قبل أن يركع، فعمله عليه مردود. لماذا؟ لأنه خالف الشريعة في الوصف، في وصف العمل، في صفة العمل، في كيفية العمل. واضح؟ وكذلك ما يفعله هذا البدع من الذكر، يذكرون الله جل وعلا على صفة معينه هذه الصفة ليست مشروعة. نقول بانه قد ابتدع وعمله مردود عليه الوجه الخامس ان يكون العمل موافقا للشريعه في الزمان بمعنى ان الله جل وعلا حدد زمانا معينا للعبادات فلا تتعداها العبادات التي جعل الله جل وعلا لها زمانا فلا تتعداها والعبادات التي لم يجعل الله جل وعلا لها زمانا فلا تحدد لها أنت ايضا زمانا فكل بحسب رجل جاء صلى الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر عملوا عليه مردود لماذا؟ لأنه جاء بهذه العبادة في زمان غير الزمان المشروع فعمله عليه مردود لانه في زمن غير الزمن الذي حدده الشرع لو أنه ضحى قبل الصلاة لا تقبل منه هذه الاضحيه لأنه جاء في الزمن غير المشروع واضح؟ الوجه الثالث أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان يعني هناك بعض الأعمال بعض العبادات شرعها الله جل وعلا لكن شرط أن تكون في أماكن محددة فلا يصح أن تكون في غير هذه الأماكن التي حددتها الشريعة مثال الاعتكاف يكون في المساجد جار يقال أنا في البيت هذا اعتكاف المشروع الجواب ليس اعتكاف المشروع لماذا؟ لأن الشريعة جعلت المساجد للاعتكاف رجل قال سأحج في شيء بالجزيرة السيناء، ها؟ أحج في ليبيا، كما قال المهوسون. إذا هذا أراد أن يؤدي العبادة في مكان غير المكان المشروع، فعمله عليه مردود وضعت هذه المسألة ومسألة العمل. على غير الوجه الشرعي مسألة واسعة ولها أمثلة كثيرة فيما يتعلق بأنواع من العبادات وفي صور من العبادات وفي صور من المعاملات يعني ليس من الليل يعني من المعقول أن نذكرها الآن لأنها دقيقه ومسائل خلافية بين اهل العلم لكن يكفيك هذا التقعيد العام الذي ذكرته هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم اللحيه مالها اللحيه اتركك كبار علماء احنا اللحاء اللحى ها, ها. العبره بقول النبي عليه الصلاه والسلام وهؤلاء وان كانوا علماء في الظاهر ايش بالعلماء في الحقيقه فان العالم هو من يخشى الله جدا وعلا وليس يفعل ذلك من يخاف الله سبحانه وتعالى يعظم امره ويعظم نهيه والله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء عالم على الوجه الشرعي ويحلق نهيته هذا ليس بعالم هذا ليس بعالم بل فعل ما يوجب الفسق بل هو فاسد بنص كلام اهل العلم لانه مرتكب لكبيره ومصر عليه ويتكرر فعله ولا يجوز الاخر منها يعني لا يجوز قص اللحيه الى حد الحلق كما يفعل بعض الناس يترك خطا يمينا وخطا يسارا يقول هذا ملتحي هذا والله اعلم صلى الله عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه